والتقوى يوم ترجعون فيه إلى الله. إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا ظلمون يأتين طالب في مدينة المنصورة ويقسم علي بالله أن أدعو لوالده الذي توفي في ذاك اليوم وأن يؤمن الخضور ثم بكى وأخبرني بميتة سوء بشعة لوالده قلت كيف مات والدك قال بأن والده ما شكى مرض قط وكان معروفا بالقوة والصح يقول ونحن نتناول اليوم غداءنا شعر بألم في بطنه ورأى أنه في حاجة إلى أن يتقي أن يخرج ما في جوفه وفي بطنه قال فأسرع إلى الحمام أعزكم الله وأقف على الحوت وأخذ يقي حتى تعب من الوقوف وهو لازال أشعر بحاجة إلى التقي قال فبرك برقبتيه أمام المرحاب ووضع وجه في المرحاب وظل يخرج ما في جوفه يقول وصمت وطار الصمت صرخ صرخة وصمت بعدها يقول فدخلنا عليه أسرعنا فوجدنا وجهه قد حشرت المرحاض وقد خرجت روحه ولا حول ولا قوة إليه ومماتي ومماتي قلت أعوذ بالله سل والدتك ماذا كان أصنع والدك فعاد إليها فقالت ما صلى والدك صلاة طب قلت أنا لا أقلل من شأن الصلاة ولا من قدر الصلاة وأنا أعلم أن تارك الصلاة قد اختلف فيه العلماء إلى فريقين فريق يكفره وفريق يفسقه ولست الآن في محل نقاش هذين القولين لكني أعجب كيف يرضى رجل ينسب إلى الإسلام أن يكون محل خلاف بين فريقين لعلمائنا فريق يكفره وفريق نفسك يكفي هذا قلت أنا لا أقلل من قدر ترك الصلاة أبدا لكنني أستحلفك بالله عد إلى أمك وقل لها يسألك الشيخ ويقول أستحلفك بالله ماذا كان يصنع هذا الرجل ففطنت وفهمت فقالت لولدها كان والدك يتعامل بره من عاش على شيء مات عليه كان يأكل النجاسة فليأكل النجاسة في آخر يوم من أيام ما لم يتب ما إلى الله, يتب الله جل وعلا, وعلا.